يا ريفاقي ودعوا شراصيا بدون معين فائضا كالغمام واسالوا الله قبولا في الخيط وذا ما الفضل ما نايل المرام شهر الصيام لقد كرم تنزيل ونويت من بعد المقام أسفًا على الأنس الذي عودنا وصنيع فعل لا يزال جميل يا هن عبد قد صح في صيامه وادع المهاي من بكرة وأصيبا يا هنى عبد صح فيه صيامه وادع اللي لا عندنا عيد يا الأحمديات مولد رسول الله سادات نقشية اللي عندنا عيد يا أولد رسول الله سدات نقشية اسمع ما واتباع واتبع كلاما يا الموحب نعطيك أكبر علما تلقى النبي و. في يوم القيامة وعالكوثر ينادي يا الموحب لي يا الليلة عندنا عيد يا الأحمد يا مولد رسول الله سادات نقشية لمنزل جناتكم سادات نقشية سيدي أبا ساقين أنظرك باهية سيدي أبا ساقين أنظرك باهية من أحبكم يسعد سعادهنيا نظر إلي وكل الصوفيا بالله نظر أبا ساقي وكل الصوفياء والليلة عندنا عيد يا الأحمد يا مولد رسول الله سادات النقشية يا سائر المصطفى سلم عليهم تسلوا امور كل شمت ايديه حمزه ابو امر اسد عليهم ابى جدنا يا الاحمادي مولد رسول الله سادات نقشية مولد رسول الله سادات نقشية